وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الْفُرُونَ عَمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الْفُرُونَ عَمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ, أنجاكم إذ أنجاكم رَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِنْ آلِكُمُ يَا تُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَِّحونَ أَبَنَأَكُمْ وَيَستحشْيونَِ سَاءكُمْ وَيُولَد بِحونَ أَبَنَاَكُمْ وَيَتْ تَحنونَ لِسَْ وَفيِيذَِكُم بِكُم عَظِيم وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لا اغيضن لكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى في الأرض جميعا فإن الله لغنيل حميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنيل حسين أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ فَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بعدهم لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا يَهُم فِي افواهِهِم وَقَالُوا تَرَدَّدُوا وَأَيْضًا هُم فِي افواهِهِم وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كفرنا بِمَا ان وقال انك فرنا بنا مرسيسم فيه وان لا وان ما شك مما تدعوننا اليه ما تبعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم أفي الله شك فاطر يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى قالوا إن كنتم إلا بشر مثلنا تريدون قالوا إن كنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما ك سوری پو